فَتَّقُ اللهَّه وَأَصْنِحذَا تَبَينِكُمْ وَأَطع اللهَّه وَرَسونًا وَأَطيع اللهَّه وَرَسُودَهُ إِ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 ليحق الحق ويبطل الباطن ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ لطهك به و يذن بعَ لنجز الشط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 هُ جَهَن مَُ بِسَ المَصير فَلَْ تَقتُدُهُم وَلكِ اللهَّه قَتَلَهُم وَمَا وَمَيتَ إذَ مَيتَ وَلَكِ اللهَّه رَمَا وَالْوبِنَ المُؤِنينَ مِنه بَد أَنْ حَسَنَا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 وَ الصَّم وَلَمُأَ الله شَديد العقابَ وَذكُرُون إأَنتُمْ قَلل مستْتَضعفونَ فيِي الأوْض تَ قافُون تَخَافُونَ أَتَخََّّفَكُ تخافون النَّاسُ فَآوَكُم وَأَدَكُ بِنَ الصّرِ وَرزَقَكُ مِنَ الطيبَاد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 والله خير الماكرين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 كان هذا هو الحق من عندك ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة حجارة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 أَل أولياء إ أَولاءوه إِلاا المتقون إ لياأوه إِلاا المتقونَ وَلااتأَسهُم لا يعنمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث مِنَ الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فَيَرْكُمَهُ جميعا فيجعله فِي جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف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 فإن انتهوا فإن الله بِمَا يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وَلَمُ أََّ ماَا غَالِتُ مِ شَيِم فَأََّ لِلهِ فُمسَغُ وَلِ وَسُونِ وَلذِقُربَ وَلِذِقُضَ وَالْتَمَا وَْمَسكينِ وَذِن السَّبيل إِ كُنتُم آممَنتُ بِلهِ وَمَا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 غَرَّهُمْ أَنَاءُ دِينِهِمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كفروا يَضْرِبُونَ أَوْجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدَأِْآالِ ف الرعونَ والَّذِنَ مِ قَذِِهِمْ كَذَّبُ بآياتاتِ رَبِهِم فَأَْ لَكْنهُ بِذُنُ بِم وَغرَقُناَ آلَ فيِي الرعون وَكُلّ كَُوا ظَالمِين إِ شَر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 إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعجوا لهم ما استطعتم من طوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تَعْلَمُونَ هُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا في شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالسَّائِلُ لَكُمْ يُوَفَّ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا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 الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا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 واللههُ عَزيزٌ حَكم لوناَ كِتابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ مَ السَّكُمْ فيِي مَا أَخَدٌّ عَذااب فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء, من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا خيرا يؤتكم خيرا ممن ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكر منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في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 الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حق